صارت صي في تفوفي غاضري من يوم شالو روس فوقي السمهري صارت صي في تفوفي غاضريان من يوم شعلو روس فوقي سمهريان الليل تأحد عشر وصلش زهرة ليلة فوقTe والجسد منها من تحيل والقالب مالهوق وتقول وين البضي عام جثت بالإسيار وين الذي رضيت أعظامه الاعوجيه صارت في الطوف ajsaduh dalni ali ya gol kal Roussa allemaal Burusi sam اشدت علي الولدان ويا جملة الحوق والروح خيلنا الروح وادي كربلا ينزور بعزور من ضلوا على غبرة balak نتي الماء لا جن روح زي نوها واليوم بيتجيكم جنايس والتيغو فيهم جنازه بالعوادي رضي ذا زع شالا وبرش وجدتيه والله ترى مي هي ساد سي Sambhariyad <صفرق> Ya <صفرق> <سامحاري> <سامحاري> الحور قلموا <زين> <الحور> زينوا جنة الفردوس اليوم بتجيكم جنايز <يزما عليها> فيه مجنازة في صدرها بالخيل مديوط وعضاء كيلها مرضى ضيب الأعواجية ضم مصابي اللي دهش يالحور يا بالي بالي نغص علي عيشتي كالدار احوالي اللي ميشت للشام حاسرة فغير والي chalatu khall jathatil الشاعر المرحوم ملا علي بن فايز